وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ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 وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ وَلَا يُحِبُّ عَلَاءَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ وَلَا يُحِبُّ على طعام ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين ولا يحب على طعام المسكين المسكين